الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة, لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل سلسلة شرح كتاب عمدة الأحكام كنا قد وقفنا عند الحديث. ما هو الحديث الذي وقفنا عنده نعم. طيب الق القصر الفائته. يعني هذا الحديث شرحناه ولا ما شرحناه؟ آه. شرح. طيب قيد الحديث الذي بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز إيمان إيمانه إيمانة المتنفل بالمستورد. نعم. باب جواز امامه المتنفل بالمفترق نعم الحديث الثاني عشر بعد الماء عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه طيب اولا جواز إمامة المتنفل المفترض أورد شارع عمدة الأحكام هذا هذا العنوان لأن هنالك من يمنع يعني من الفقهاء من يمنع إمامة المتنفل المفترض وهم المانعون الأحناف والمالكية يعني قلنا المالكية والأحناف يمنعون إمامة المتنفل المتنفل الذي يصلي النافله والمفترض الذي يصلي فرضا يمنعون إمامة المتنفل للمفترض وحجتهم اكتب وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا نخالف الإمام وفي هذا مخالفة للإمام لاختلاف المأموم والإمام في النية نعم أشرحو ولا أقول أن تجي إيه هذا الكلام بوّب شارع العمدة أو الذين نوضع لكم هذا المنهج هو ليس في عمدة الأحكام يعني ليس في الأفضل وأورد المصنف هذا الحديث ليرد على من يمنع إمامة المتنفذ المفترض يعني أن يصلي إنسان صلى ناس الفرد وصلى بغيره بالنسبه له نافذة وبالنسبه لغيره شنو؟ فرض فهو يمنع فبعض الأئمة يمنعون وقلنا من هم اللي, اللي, اللي منعوا الأحناف, الأحناف والملكية الأحناف منعوا يعني لماذا منع؟ إنه لا اختلاف؟ قالوا أن هذا من باب الاختلاف على الإمام وقد نهى النبسلم أن نختلف على إمامنا واضح طيب الذين أجازوا هم الشافعيه والحمابلة هو القول الراجع يعني يجوز كما هو مبوب يجوز أن يؤم المتنفل المفترض المتنفل هو اللي يصلي نافلة والمفترض اللي يصلي شنو فرض هل ممكن يحصل لكي هل ممكن شخص يكون يصلي نافلة وآخر يصلي فرض معه هل هذا ممكن يحصل ممكن اذا ممكن طيب كيف يعني نعم نعم نعم مثلا عجل يصلي في نافلة بحية المسجد او أو يعني صليت بالظهر وأنت تصلي في السنه السنة البعدية للظهر جسح وجد الصلاة في المد قد صليت دخل معك دون أي استبدالته يعني ما قال لك عن إذنك صح؟ انت تصلي وقد يقول منك تقول له شنو تقول أنا ما معي أقول تصلي أنت تصلي بنيسبة لك شنو نافر وبالنسبة له فرض بعد أن صلي أنت نافر رفعتين هو هيعمل شنو حيث الصلاة صلاته صحيحة أو غير صحيحة لا تصح عند الأحناف والمالكية وتصح عند سافعية والحنابل وهو شنو الراجح والدليل هذا الحديث وهذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية من ادله من أدلة من ادله جواز امامه المتنفذ للمفترض الادله الاتيه يعني غير هذا الدليل في دليل اخرى صلاه الخوف صلاه الخوف دليل كيف صلاه الخوف دليل هنا الحمد لله عندنا في المقرر مقرر عن, عن عن عن صلاه الخوف عرفتوا صلاه الخوف صلاة الخوف عامم يصلي بالطائفة الأولى بنذة له وبنذة للطائفة الأولى فرضه ويصلي بالطائفة الثانية بالنذة للطائفة الثانية فرض وبینذة للإمام شنو؟ مтаки فصار الإمام متنفلا وصارت الطائفة الثانية ما له فجاز وجاز إمامة المتنفل المفترض يلا أنا أريد شخص يعني يشرح لنا هذا الدليل أو يعيدنا هذا الكلام. طيب أنا أعيد وأطرح السؤال. قلنا من أدلة أن يؤمن وتنفير المفترض حديث معاذ. واضح؟ واضح؟ طيب. حديث معاذ زائدا في في أمور أخرى تدور على هذا الأمر. منها أن صلاة الخوف يصلي الإمام في صلاة الخوف بالطائفة الأولى فرضه وفرضهم يعني هو بالنسبة له فرض وبالنسبه للطائفة الأولى شنو؟ فرض ولا يسلم وينتظر الطائفة الثانية تأتي ويصلي بالطائفة الثانية فرضها وبالنسبة له شنو؟ نفس ليه؟ لأنه صلى الفرض مع من؟ مع الطائفة الأولى الفرد كمرة الظهر كمرة، مرة والعصر مرة صحيح يصلي بالطائفه الثانية النفر ويصلي والطائفة الثانية بالنجمة لها فرد وبنجمة له شنو سنة ولذلك جازة ذلك وحديثه ابن مسعود ان بن قال من يتصدق على أخيكم جاء الرجل بعد أن صليت الصلاة فقال الله لأصحابه من يتصدق على أخيكم يتصدق يفيد أنه يتنفل معه فأحدهما سوف يكون مفترضا والثاني سوف يكون متنفلا فدل على الجوال عرفتو اذا القول الراجح شنو الجوال طيب بن جبر رضي الله عنه كان حريصا وهذا من الفوائد في ذلك حفظ معاذ معاجد لجبل وفضله قوموا في بني سلمة وكان قارئا وعالما واضح هذا وليد صاحب فرمضة معاذ كان يصلي في بني سلمة ينتظرون ليصلي من العشاء ويؤخرون العشاء له لأنه كان عالما وقارئا كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاه العشاء وقولوا لعشاء الآخرة لأنه ذلك عشاء آمن. المغرب يطلق عليه شنو عشاء فلما قال العشاء الآخرة أخرج بذلك المغرب وأثبت شنو وأثبت ثلاثة العشاء المعروفة المعهوده فكان يصلي معنى يصلي صلاه العشاء ويرجع إلى قومه ويصلي بهم العشاء سعنية طيب طيب أين عشاءه؟ العشاء أول المعنى سلب ولا الثاني ليه فرض عليه؟ ما يكون هذا فرض؟ أصل أربع مثله لا أنا أريد الآن معاد يصلي العشاء مرتين عشاءين أحد هذين العشاءين فرض فرض والثاني عشاء بركعتين جهرا وتشهد وركعتين سرا لكنه نافله اي العشاءين فرضه وايهما النافله يا سلام يا سلام الاول لانه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن ان يعدل معاذ بصلاتهم عليه وسلم ليصدن لي لي لي لي لي لي لي لنفسه إذن قلنا أن الصلاة الأولى هي شنو هي العشاء لماذا لأنه عليه الصلاة وفيه يعني مرجح آخر ولأنه في مسجد الرسول والصلاة في مسجد الرسول بكب بألف صماء فما ممكن يجعل ألف عشاء في محل عشاء واحد فلذلك نقول صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرط، هي فرضه، وصلاته لقومه هي نسله ولذلك هذا الحديث واضح في جواز إمامتي المتنفل بالمفترض. مع بقية الحديث اللي بعده. باب حكم ستر أحد العاتقين ستر أحد العاتقين في الصلاة. طيب. الحديث الثالث عشر بعد الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء صحيح نعم ما سامع أيها أنت تتحدث عن حديث القبائل الصلاة الفائته، طيب قالت إشكال وين؟ ما سمعت والله هو يقصد إن هو لو صلى العصر مثلا فرد وجي بعد كده يصلي نافلة مع ناس تانية عشان يأخذ الأجسر ولوقتي دوت وقت قراها أسر فهل يجوز أنه يجي نافلة أيوة يعني سؤالك أنه أنت إذا صليت العصر في المسجد جماعة تانية وجاء آخر يريد أن يصلي أو جاء متاخرا هل يصلى معه لا يصلى معه لأنك متدفل والنافلة بعد العصر مكروهه وجاء المنع عرفت؟ فلا تصلي معه يصلي وحده وإنما هذا نعم لا يتصدق عليه إنما هذا محمول على غير أو خاسش النهي والكراهه لا يصلي محرم. طيب حديث ابي هويره لا يصلي أحدكم, احدكم في التوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا الحديث يناقش قضيه لباس المصلي وكيفيته لان من شروط صحه الصلاه ستر العورة من شروط صحه الصلاة تترشدون العورة طيب العورة التي تستر على, على حسب اقسام الناس في الصلاة يعني مثلا عورة الرجل في الصلاة ليس كعورة المراه كعورة المرأة وعورة الطفل دون العاشره الطفل دون العاشرة عورته في الصلاة أن يستر العورة المغلظه فقط. يعني الطفل دون العاشره لا لبس أي شيء وغطى ثوأة يعتبر شنو؟ الصرايع اللي شنو؟ لا يلام. وعورة المرأة في الصلاة كل المرأة عورة في الصلاة عدا وجهها وكفيها وبيوتين يقول وقدميها. حتى القذبين يمكن أن, ان تظهر وهذا الذي ارجحه يعني تغطية المراه لقدميها في الصلاه من باب الاستحبار وليس من باب ثم بعد ذلك عوره الرجل في الصلاه ما هي عورة الرجل في الصلاة من الصبر للربة هذه عورة الرجل في توافقونه ولا لا توافقونه أها يلا ماذا تقولون؟ عورة الرجل في الصلاة أيها يا الرحمن من الصرة إلى الرقبة عورة الرجل البالب في الصلاة من الصرة إلى الرقبة أها يلا توافقون ولا توافقون؟ من, الـ من الـ الـ الـ الـ الكتف طيب نعم يجب أن يضع شيء على على عاتقه العاتق وين يا اخوان العاتق هو ما بين العنق الى شنو؟ الا الكتف هذا هو العاتق عرفتوا؟ ليس على عاتقه من شيء طيب القول الراجح أن عورة الرجل العاكب في الصلاة من الصرة الى الرقبة القول الراجح أن عورة الرجل في الصلاة من الصرة الى شنو الى الرقبة طيب يلا نود أن نقول شيء هنا أرجو أن تنتبهوا هذا الحديث يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني لا بد أن يضع شيء على عاتقه لا بد أن يكون هارك شيء على عاتقه طيب تقول هذا استحبابا وليس وجوبا نقول ان يضع المصلي أن أن اذا صلى في الثوب الواحد على عتيقه شيء استحبابا وليس وجوبا لماذا قلنا استحبابا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر اذا كنت تصلي في ثوب واحد فالتحس به يعني غطي اعتقل وإذا كان ضيقا فاتذر به فاتذر يعني شنو؟ اجعله إدارا من وسطك هذا معنى أنه ثوب واحد وتجر به منه سوف يحصر سوف يحصر سوف يحصر شنو؟ عاتق عاتقيه فإذا دل على أن قولي بسالهم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه عتق منه شيء قلنا شنو؟ استحبابا استحبابا ليس شنو؟ وليس وجوبا طيب المرأة طيب قبل أن ينتقل المرأة الأفضل, الأفضل قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل شنو عند كل مسجد طيب هذا معنى سوء مرسلم والحديث في البخاري أن أصلي في الثوب الواحد فقال أولكما ثوبان سئل المسلم أن أصلي في شنو في الثوب الواحد فماذا قال أولكما ثوبان يعني الثوب الواحد يجزي لكن لو كان له ثوبان فالأفضل أن يلبس الرجل شنو ليس الثوبان بل كل ما يمكن أن يتزين به لأن ابن عمر كان يقول لناشع لما أراد أن يصلي حاسر الرأس قال له أتبقى الناس وأنت حاسر الرأس قال لا قال فالله أحق أن يتذين وأن يتجمل له عرفت لكن إذا صلى الإنسان حاسر الرأس ما حقم صلاته هل ناقصه هل تكراها في ما فيها اي شيء ولو كان إماما حتى ولو كان إماما حتى ولو كان إماما لكن نفصل قليلا نقول هذا يختلف على حسب الأماكن. يعني مثلاً في بعض البلدان كشفوا لمقابلة عامة الناس شيء من النقص في هذه البلدان الأولى أن يصعد الإنسان على رأسه شنو؟ على رأسه شيء. أما إذا لم يكون هذا من عرفهم فليس عليهم حرج ولا ولا أدنى كراهه. حتى أدنى كراهه شنو؟ ما موجود. عرفتوا؟ طيب اذا قلنا ما هي النقطه التي ذكرناها؟ ماذا قلنا آخر شيء ذكرناه لا قبل قش في الرأس الثوب الواحد والثوبان هو الكمال والأفضل طيب بعد ذلك نناقش مسألة في ستر العورة في الصلاه من لبث قميصا أو جلبابا يشف بشرته فأظهر فخذه بطلة الصلاة عرفتوا الثوب الصو... الشفيف الذي يظهر الفخذ وليس يعني قد يكون آ... عليه يعني سلوان قصير عرفتوا ويلبس جلباب هذا احصل ما يحصل يحصل ما يحصل ويكون الجلباب يعني خفيف فإذا أظهر الجلباب لون بشرة فخذه مطلت الصلاة بطلت سمين. الصلاة وإذا كان ضيقا ولا يظهر البشرة صحة الصلاة مع الكراهة واضح هذا واضح ولا اعيد الكلام نعم اذا كان واسع يظهر البشره الصلاه باطنا واذا كان ضيقا غير انه لا يظهر البشره الصلاه صحيحه مع شنو مع صحيحة. الكراهه واضح طيب حكم صلاه العريان من لم يجد ثوبا شخص ما عنده ثوب نهائي يصلي في الوقت ولا ما يصلي عند المالكيه يصلي في الوقت ويعيد الصلاة قضاء متى ما وجد الثوب وعند الحنابلة وهو الراجح يصلي في الوقت وهو عريان ولا يعيد الصلاة والصلاة صحيحة عرفتم؟ طبعا هذا ما نادل. نادل ولا ما نادل؟ نادل هذا الآن نادل بكذا؟ نا. ما في شخص يصدع يقول أنا ما عندي أنا ما عندي ثوب أصلي فيه طيب آه. في شخص عنده سؤال طيب اقرا الحديث الذي بعده نعم عورة المرأة ما أود أن أقف عند, عند هذا الموضوع الكثير لكن إذا أردتم الحديث عن عورة المرأة نقول الأفضل للمرأة أن تصلي في درع درع يعني قميص وخمار وملفحة والملفحة أخرج إلى الجلباب والعباءة يعني المرة الافضل تصلي خمار يغطي الرأس وقميص فوق الجسم وفوق القميص ملفحة هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام هذا الأفضل المجزئ يعني نجزئ أن تصلي في قميص واحد لكن شرط أن تغطي رأسها لقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لا يقضى الله صلى الله إلا بشنو إلا بخمار طيب أي لهم ما... ما يشترط الله الأسود نعم يقضى باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما الحديث الرابع عشر بعد الماء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بنا فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي طيب اقرأ الحديث اللي بعد أيضا معه الحديث الخامس عشر بعد الماءة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرات أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن الإنسان وفي رواية بن آدم طيب الحديث عن جابر وجابر هو جابر ابن عبد الله ابن حرام نعم تفضل طيب الشيخ يسأل عن تفاصيل لباس اللباس في الصلاه مثلا وردت احاديث فيها نهي عن بعض عن بعض انواع السياس في الصلاة مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل السدل السوم في الصلاة سدله أن يلبس الإنسان هذا الجبار فيدخل يديه بالداخل ويصلي هكذا ويصلي ويديه بالداخل هذا نهى عنه يسمى شنو السدل واستثنى شيخ الإسلام ابن تيميه العباءة لو أنه أدخل يديه فيها لأن النبي فعل ذلك أما الثوب الأصل الذي يلبسه بعنقه وكذا إذا أدخل يديه فيه بالداخل لا يجوز نهى النسلم ونهى النسلم عن كفة الثوب في الصلاة كفته أي كفكفته لا تصلي وأنت أنت, أنت مكفكف بثوبك عرفت في شنو؟ في الصلاة ونهى عن الإسبال ونهى عن الثوب المعصر ونهى عن آآ الثوب المقصود كل هذا يتكلم عنه العلماء لكن نقول كل هذا إذا فعله المصلي فالصلاة تصح يعني لا يبتوشل أيها يا ولي ما في شيء قال أنه كان يعني كفتف واشنو وازاحة فالمصبل -ال -ال -ال يعني الإنسان اللي... اللي يجر ثوبه صلاة تصح ولكنه يأسم بقدر عصيانه للسنة ومخالفته للسنة من جسود. للسنة للسلم والصلاة للثوب المقصود يعني شخص أخذ من الشر ثوب بالقوة ولبسه وصلى به الصلاه الصحيحة لماذا لأن أهل الاصول يعني الأصوليون يقولون الأصوليون عن شنو البارحه حسألنا يا قال يا تقول قال الأصوليون كذا الاصوليون عند الأصوليون قال من الأصوليين أصول الفقه لانه عندنا العلماء أقسام في التخصص مفسرين يعتنون بشنو محدثين خليث فقهاء بالاحكام اصوليون يعتنون باصول الفقه وهو البحث ليس في في الاحكام التفصيليه انما في ادله في الاحكام كالواجب والوضع والشرط والركن وتعريف ذلك كذا عند الاصوليين يقولون الجهه المنفكه الجهه شنو بو يعني كونه اخذ الثوب هذا بره لوحده وكونه صلى لله هذا بشنو لوحده فياثم على غصبه الثوبه ولكن ما الصلاه قد قد شنو قد صحت عرفتوا هذا الذي يمكن ان يقال فضل قلنا آه حديث جابس جابر هو جابر بن عبد الله بن حرام وهو من أهل بيعة الرضوان قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة من أهل بيعة الرضوان وكانوا نحوا من أربعمائة وألف وكل الذين حضروا البيعة بايعوا عدا الجد بن قيس المنافق اختبأ خلف جمله وأبا وأبى أن يبايع، فالمبايع قادل بعدي صلّى الله لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وهو يعتبر آخر من مات من من بايع بيعة العقبة الأولى الثانية، بايع جابي بيعة العقبة الثانية رضي الله عنه، وقد ابتاع للنبي عليه الصلاة والسلام بعيرة أو ابتاع له نبي صلى الله عليه وسلم بعير. واشترط عليه ظهره يعني أن يركب الظهر حتى المدينة. قال فأذنت له فاستغفر لي في الطريق اكثر من خمس وعشرين مرة. استغفر نبي الله لجابر كمرة. أخمس من خمس وعشرين مرة. محدو ولا ما والله عنده, عنده عنده مكان عظيم. هذا من؟ جابر. جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه, عنه عن أبيه. الذي قتل يوم أفت شهيدا ووالده هو الذي كلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان طيب من أكل ثوما أو بصلا أو الكرات ما الكرات الكرات هو اسمه طيب اها الكراس اها عنده شنو شنو البقل. البصل الاخضر نبات هو اخضر الى الفجر في لانه هو مثل البصل لكنه كثيرا ال الورق يعني أقرب إلى الفجنة وأقرب إلى نوع من انواع البصل طيب هذا الحديث معناه الأولي الإجمالي أن المصلي ينبغي أن يكون في أحسن رائحة وفي أطيب حال عرفتم طيب و آه... كأن الإسلام ويد للناس أن يعظموا من قدر شعيرة الصلاة قال تعالى ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل طيب. الأحكام المستفادة يالله نتكلم عن ما يستفاد من الحديث سوف أزيد على أشياء ليستموجودة هنا فإذا ذكرت شيء موجود خلاص وإذا ذكرت شيء غير موجود أكتب في الآمش حتى في الكتاب أو في دفتريكا عند سؤال عند سؤال طيب نقول كالاتي ما يستفاد من الحديث ثرمة ورعايه مشاعر المسلمين مشاعر المسلمين ورعاية الشرع لها صحيح وما من أين أخذنا هذا الكلام قال فلا يقربن شنو مسجدنا عرفتم وهذا حتى لا تؤذي من حتى لا تؤذي المسلمين بالرايحة الكلية ثانيا يدخل في هذا يدخل في هذا نعم شنو الأولى أقولك رعاية وحرمة مشاعر المسلمين ولذلك رعاية لهذا الأصل العظيم والتآلف وحتى لا تؤذي الناس بمجرد الرائحة فكيف بالكلام القبيح والإساءة يعني إذا كان يمنع أن تؤذي المسلم بالرائحة أن يجوز ان تؤذيه بالعبارة النابئة أو بالضرب أو بالإساءة يجوز؟ أو بالقتل يجوز؟ لا يجوز، ففي هذا حرمة لمن؟ حرمة المسلم، يظهر لحرمة المسلم إذا كان أداه بأدنى أنواع الأدى لا يجوز هذه فائدة غير مختوبة، مش كده؟ ما موجودة عندكم في الكتاب هنا، صح؟ ما موجود أيوة، ما موجودة حرمة، من؟ واحد يقول هذا الكلام يا يا محمد انت ليه كتب اليوم اتيت متأخر يا الهول رعاية وحرمة مشاعر المسلمين ثانيا مما يستفاد ان المنهي عنه في اتيان المساجد ليس فقط اكل الثوم والبصل والكراث انما كل ما هو من شأنه أن يكون له رائحة أذيه من أين أخذنا هذا الكلام؟ من أين أخذنا هذا الكلام؟ أنا لا يشخص يكون باللغة فإن الملعكة تهزم من يتهزم؟ لا ما هذا؟ بجر. شنو؟ لا لا أو قراصة؟ لا وجد لها ريحا نعم الحديث بالمعنى يدون لكن دائر الكلام دقيق فإن الملائكة تتأذى صحيح الملائكة تتأذى صحيح طيب وبرأل صحيح هو قياسا لكن أنا ودأ نفكر لك انظر باب ما جاء في الثوم والبصل وشنو؟ ونحوهما باب ما جاء في الثوم والبصل وشنو؟ ونحوهما يقول شنو؟ أي شيء بعد ذلك مؤذي؟ طيب نقول إذن الفائدة الأولى قلنا رعاية وحرمة أشاء المسلمين الفائدة الثانية إدخال كل ما من شأنه أن يؤذي المسلمين والملائكة برائحه برائحة مثل رائحة العرب بعض الناس قد يكون في رائحة شنو عرض او او شنو الدخان بعض الناس يدخن منات المسجد يا اخي ما حرام, حرام عليه حرام عليه الملح رام عليه حرام عليه ما حرام عليه طيب لو انه قال انا والله أدخل والذي عن قربي لا يستمر رائحا كيف نرد عليه الملائكة نرد عليه بشنو بالملائكة نقول هؤلاء لم يتاذوا ومن ادراك أن الملائكة لم تتأذى عرفتم فإذا نقول الفائدة الثانية توسيع كل ما من شأنه أن أن يؤذي المسلمين طيب الفائدة الثالثة حكم اكل البصل والثوم مطروحة طيب هاتان طيب مباح مباح شنو إذا كانت مضبوخة اختلف عن إذا لم تكن مضبوخة طيب طيب خلاص طيب طيب أيوا إخواننا التفصيل مهم الأصل في أن هذه على الإباحة ما من الذي منعه وحرمه إنما ترهت كراهة إذا كانت في أوقات الصلاة يعني شخص مثلا بعد العشاء يريد أن يأكل وأصلا هو حينام يأكل لما يأكل ثم بصلا يأكل لما يأكل يأكل لأن أصلا بعد الفجر هو شنو فيستاكي عنه عرفته فإذا... فلذلك نقول الأصل في هذه المفعومات شنو <تصفيق> وتكره لمن شنو في أوقات الصلاة في أوقات الصلاة ولمن يريد أن يأتي المسجد وتكره في أوقات الصلاة ولمن يريد أن يأتي المسجد والدليل على, على ذلك أن الرسول لم يأكل لكنه أمر أصحابه الشباب أن يأكلوا فلما راوا منه القباضا قبضوا كانه حرام فأبان لهم أنها ليست حرام يعني يعني ترددوا في أكلها لذلك قال شنو قال وأتي بقدر فيه خضر خضرات من, من بقول فوجد لها ريحه فسأل فأقبر بما فيها من, البق من البقول فقال قربوا إلى بعض أصحابي فلما رأاه كره أكلها يعني بعض الصحابة لما رأوه يعني كره أكلها قال كل فاني أناجي من لا تناجي وهو يناجي من؟ يناجي الله عز وجل سبحانه وتعالى إذن نقول حكم هذه المطعومات أنها شنو آه؟ أنها على الكراهه لمن اراد أن يصلي أو يأتي شنو المسجد لكن يحرم آه الاتيان لمن أكلها أن يأتي المسجد يحرم عليه أن يأتي المسجد ومن أين أخذنا الحرمه من الأذى. الأذى حرام ولا محرم؟ حرام. وهنا اجتمع أذيان، أذى الملائكة وأذى الناس. عرفت؟ اذا يحرم لمن, لمن لمن لمن أكل الثوم والبصل شنو؟ طيب. والنقطة الأخيرة يحرم أكل الثوم والبصل في حاله يحرم أكل الثوم والبطل في شنو؟ في حالة لمن اتخذ هذا حيلة حتى لا يأتي إلى المسجد يعني الشخص حتى لا يأتي المسجد أكل ثوم والبطل هنا الثوم والبطل في حقه هو شنو؟ حرام وليس في حق شنو؟ في حق غير واضح لمواضح طيب اقرأ الحديث الذي بعده أيها يا عبد المحمود نعم؟ استخدام السواك والمعجون هنا نقول بالقاعدة الاصوليه الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما إذا وجدت رائحة الكراه والتحريم قائم وإذا لم توجد وانتفت لأن الغرب لأنه ربط ذلك بعلته وبالمناسبة هنا في فائدة لعل الشارح قد ذكرها أن ذكر الأحكام معللة أوقع في النفس يعني لك لا تفعل كذا لأنه كذا وكذا وكذا هذا يكون أوقع في النفس يعني مقنع صح ما صح فهنا منعنا من أن لا نقرب المسجد وما سكت إنما جل عرفت عرفتك أيها شيخ لا تذيل رائحة، نعم، السلك، السلك نوع أيضاً أيضاً هو نوع من أنواع هذا أقرب إلى ال إلى الثوم والبصل أيضاً، أنه طعام بدون رائحة، السلك، أنه طعام بغير رائحة ولا شو؟ يعني يقول أنه يأكل بعد الثوم والبصل شنو هذا السلم يعني أنه يزيد الرائحة طيب إذا ازال الرائحة من الجو معناه خلاص يعني معناها الحكم مع علة متى ما وجدت الرائحة فكرهة اكل الثوم والبصل لمن أراد أن يصل لشنون قائمة وحرمة إثيان المسجد شنو قائمة وشوف حتى يعني الروايات واضح قشن ويقعد في بيته سبحان الله ويقعد في بيته السلف والله ما ما ما ما أدري لعل نوع من أنواع ال ال ال فيه في أوراق مش كده يعني هو عبارة عن ورق فيه رائح طيبة والأوراق هذه أن تنبغ البقدونس يعني هو لا هل البقدونس هو السلك يعني شيء يمدق ثم يدخل الى الجوف يعني والله يعني ممكن قد يكون يعني استهزئ باسم ولكن عند عامه الناس والسوق عنده اسم اخر كذا انواع الخضروات والفواكه نعم نعم المعقابل المعنى على السلف ده, ده السلف لا السلف ما هو السلف طيب أيها باب التشهد الحديث الساد... السادس عشر بعد الماء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بينك الساية طيب ما عليش الزمن انت تقرأ جزء ونحن نشرحه تقرأ جزء ونشرحه طيب عن عبد الله بن مسعود من هو عبد الله بن مسعود ايوه اسمك بكر, بكر. طي يا بكر هو لجنة هاجر من يعني من المهاجرين كانت تساقيه يعني خموشه نعم وعندما طعبه يقطع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من اراد يعني كان الصحابه يضحكوا لدقه ساقه وخموشتها فقال عليه الصلاه والسلام ان ساق بن سعود اسقل عند الله في الميزان من جبل احد هو من الذين قتلوا او الذين قضوا على ابي جهل وحزه او جزر راسه صحيح نعم نعم من, من جهلوا القرآن في مكه عبد الله بن مسعود خلاص طيبه عشان عشان عشان الدم عبد مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي هو من هذيل هو السادس سته اسلم فيه في مكة من السابقين قال ولقد أتى علي يوم في الإسلام وأنا سلسه يعني كان شنو سلسة الإسلام في يوم من الأيام وكان يرعى غنما لعقبة بن أبي وعيس وجاء من سلم قبل أن يظهر دعوته أو في أيام دعوته الأولى وقال له اسقني مما عندك فقال إنما أنا مؤتمن قال إنما أريد شاتا ليست بحائد فنصح على ضرعها وشرب من لبنها وقال له إنما أنت غلام معلم إنما أنت غلام معلم وقد أسلم بعد ذلك عبد الله بن مسعود يقول عنه أديفة ابن اليمان في باب مناقب ابن مسعود في البخاري قال ما رأيت أحدا أقرب جلا يعني فيما يدل عليه وسيرة وهديا لرسول الله من ابن أمن عبد أيها أيوة بك وقد ذهب إلى البصرة وعلم الناس في البصرة الصحيح. وقال عنه والحديث من البخاري أبو موسى الأشعري قال ولقد أتيت المدينة من اليمن قدمت وأنا أخي ونظن أن عبد الله بن مسعود وأمه في أول الأمر من آل بيت النبي لكثرة وجوده من أول مرة كان نظن أنه من جملة آل بيتي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد ويقصد بذلك التشهد ياتو الأوسط كفي بين كفيه وهذا اسمه التوثيق للرواية يستفاد من هذه النقطة شنو؟ التوثيق التوثيق لمعنى شنو؟ يعني يود أن يدل على أنه كان قريبا جدا ولذلك فهم السلام ووعاه يعني ماذا نستفيد من قوله؟ كفي بين كفيه لماذا أورد أمو هذه العبارة شنو؟ لتوثيق شنو؟ الرواية دي. كما يعلم السورة من القرآن للدلالة على إتقانه. انه حفظ هذا. طيب. أها؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب. التحيات لله ما معنى التحيات لله؟ التعظيم. يعني نعظم الله. التحيات لله هنا بمعنى شنو؟ بمعنى بمعنى تعظيم الله عز وجل. التحيات لله وشنو؟ والصلوات والطيبات والصلوات الصلوات الدعاء والخضوع والعبادة كلها لمن؟ لله الثاني والطيبات. والطيبات الطيبات لله على قسمين اولا الطيبات لله في أسمائه وصفاته فقد وصف الله بذلك قال لسلام إن الله طيب. معنى طيب في أسمائه وصفاته وطيب في أفعال العباد التي يتقبلها قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه نعم يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته واضحا نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالمناسبة قال السبكي وهذا موجود عندكم في الكتاب أن من ترك الصلاة ولم يصلي أتم في حق ربه وأتم في حق المؤمنين لماذا لأن, لأن كل مسلم يتشهد يدعو من يدعو المسلمين جميعا، فمن لم يصلي حرم المسلمين من من دعائه ولذلك ترك الصلاة بالاضافه إلى أنها كفر فيها شمس تضيع الحقوق من بحقوق المسلمين ايوه السلام اشنوه طيب اورد ما من يوسف اورد يوسف اعتراضا مهما قال السلام عليك ايها النبي الكاف كاف مخاطب حاضر فلماذا نقول او نخاطب بكاف المخاطب الحاضر السلام على الدعاء لكن يقول يعني كم ممكن نقول السلام على النبي وليس عليك أيها النبي عليك أيها النبي هو حي لكن الرسول ليس بحاضر نعم السلام من ممكن يكون بغير هذه الصيغه أنتم فهمتم الاعتراض الذي ذكره يوسف قال الكاف السلام عليك السلام عليك أيها يدل على أن مرسل حاضر طيب صحيح نقول الآتي يرد على هذا الاعترام المثلينة يوسف الواجه الأول السلام عليك النبي حاضر في الوجدان حاضر ولا ما حاضر حاضر في قلوبنا ولا ما حاضر حاضر في الوجدان ثانياً هذا من باب التعبد والتشريع فلا يغير فيه ويقال كما هو لأن الله أيضا أخبر أنرسن أن الله يرد على على رسوله روحه طيب لكن في بعض الروايات أن الصحابة قالوا كنا نقول في حياته السلام عليك فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وهذا أيضا المرض لكن ينبغي أن تعرف أن أصح التشهد هو هذا التشهد التشهد المسعود لأنه ورد من عشرين واجه هذا التشهد ورد من كم واجه من عشرين واجه, من عشرين واجه. ولذلك هو من أجل التشهد ولكن توجد صيغ أخرى وكلها تفعل من باب التنوع في العبادات نعم يا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحيح. طيب، وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل التحيّة لله، وذكره إلى الله. آخره. فإذا فعلتم ذلك، فتسلمتم على كل عبد صالح في السماء وشنه والأرض, والأرض. يعني سقط طعقة أجر من سلم على جميع الناس. أنت سلمت على مسلم واحد؟ عندك أجر للمعبد. طيب إذا سلمت على جميع المسلمين في المسلمين من المؤمنين والعبيد الصالحين في السماء والأرض تعطى أجر وما تعطى والله يا هذا أجر عظيم طيب وفيه فليت... فليتخير من المسألة ما شاء طيب نختم هذا المبحث حكم التشهد الأوسط هذا ما هو حكمه واجب عند الحنابلة واجب عند الحنابلة أن حنابلة يوجب عليه. قول الجمهور أنه سنة وهو الراجح. قول الجمهور أنه شنو؟ سنة وهو شنو؟ وهو الراجح. الحنابلة يقولون أن التشهد الأوسط شنو؟ واجب وبقية العلماء الاحناف والمالكي والشافعي يقولون أن شنو؟ مستحب أو سنة. واستدل بحديث عبد الله بن بحيم الذي مر. علينا عرفتم و... وإن, وإن لم يكن دليلا واضحا في المسألة لكن الصواب أن التشهد الاوسط شنو سنة. سنة هو قول من جمهور العلماء والحنابي قلنا انهم قالوا شنو واجب واضح هذا حكم التشهد آ... الأوسط بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ويزا شنو الحنابينا وحنبل يقول اي امر في الصلاه للهدوء لكن هذا فيه نظر نعم.